يا ربي اللي بتغفر الذنوب وبتقبل التوبة أنا صليت ودعيت من قلبي في ساعة مكتوبة وقلت ربي ربي وانا لعن ذل الزنوب واهديت من عنده فعز عصياني ربي وانا عبده مستحيل ينساني